يُؤَخِّرُ بِكُم وَيُؤَخِّرُكُم إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُهُ لَوْ كُنتُمْ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أطابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا, وأصروا واستكبروا استكبارا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُم إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا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 وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس فراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَسَارًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا سِجَاجًا وَأَلَنَهُ لَكُمْ وَمِنْهُ شُرُبًا إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خساراً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 إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا